إن كان لك القلب لمن كان له قلب اسمع, اسمع. يوم تكون السماء كالمهر وتقول الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يوم القيام إنه يوم الطام يوم القيام ويوم الصاقة إنه يوم الفراغ يُحب من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبليله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يوم الدين عبد الله عبد الله يا عبد الله فما تتفكر وتتدبر في الموقف وشدته تذيرا للخلق فانكساري في ذلك اليوم الطويل الأبصار خاشع والغلوب وجله وأنا وأنت والجميع انتباه كيف تكون النهاية كيف تكون النهاية, كيف تكون النهاية؟ كيف تكون يوم القيامة لو علمت بهولين لفررت من نهلين ومن أوطاني يوم القيامة لو علمت بهولين لفررت من نهلين ومن أوطاني يوم القيام كاليوم الذي كانوا يعدون <تصفيق> لفررت من أهل ومن أوطان فلا إله إلا الله كيف يكون الحال إذا شهدت العينان فلا إله إلا الله إذا شهدت الرجلان وقالت أنا للحرام مشي. فلا إله إلا الله إذا شهدت اليدان وقالت أنا بالحرام بطشت وأخذ لمن كان له قلب عبد الله لا تظن أن الحساب سيكون يسي ستسأل عن القليل والكثير ستسأل, ستسأل عن الصغير والكبير ستسأل عن العمر بما أبنيتك ستسأل, ستسأل, ستسأل, ستسأل الشفاع يا محمد ارفع رأسك وسل تعظه واشفع تشفع الشفاع يا ربي, ربي أمتي <تصفيق> أمتي <تصفيق> أمتي أمتي الحبيب امتي الحبيب <تصفيق> لم يسالها على شده الموت وشده الاهوال امتي نادى باعلى صوت امتي امتي تا اين شبابهم ونساؤهم اين من سرنته وسيرته ونصرة نعوته فاين